وخلع علينا لباس التقوى خير لباس واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اكرمنا بالاسلام وعلمنا الحكمه والقران وجعلنا في امه خير الانام صلى الله عليه وسلم واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله امام انبيائه وخاتم رسله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 فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس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 القائل سالم إنه مات لما رآه أقبل سأله اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتابع رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه ومسه وقبله كما مر بكم في حديث صحيح سابق وتلا إنك ميت وإنهم ميتون نعم ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فإذا اثبات الطرف الثاني في قوله ثاني اثنين فضيله ومنقبه وخصيصه اما الخصلة الثالثه فقوله لا تحزن ان الله معنا فكانت معيه الله لهذين الاثنين فاذا كان احدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت للاخر يقينا ان الله عز وجل تولى معيته نصا فكانت الخصال الثلاثه وهذا من دقيق فقه عمر رضي الله عنه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 ودع عنك افك الافاكين واكذوبه الكاذبين ان ابا بكر رضي الله عنه انتزع الخلافه ظلما وانه اخذها قهرا وانه حرم منها من هو اولى به حاشاهم رضي الله عنهم ان يجتمعوا على ظلم او ان يتواطؤوا على سلب حق لاحد ثبت عندهم بالنص انه اولى به لكن الوصف كما ترى هذا ما حصل في حديث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 على ما يراه من خفة الموت وقد رأت شدته وسكراته وهو يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت سكرات لما أبصرت فاطمة ما بابيها من الكرب أخذها ما يأخذ بقلب كل ابنة وهي ترى أبيها ترى أباها يحتضر وعتصر قلبها ما يعتصر كل بنت ترى أباها على فراش الموت ينازع خروج الروح فكيف إذا كان أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع ابا تودع اماما نبيا رسولا تودع ابا طالما أحبها وهش لها وبش كلما أقبلت رضي الله عنها وقد كانت من أشد الناس شبها به لا سيما في مشيته ثم هي أول الناس لحوقا به من, من آل بيته عليه الصلاة والسلام فلما رأت كرب الموت قالت رضي الله عنها كرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يقصد كرب الدنيا فانها زائلة بالوفاء واذا لقي الله فليس له إلا عند فليس له عنده الا الحظوة والمكانه الرفيعه والمقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود بابي وأمه عليه الصلاه والسلام فقال يسكنها يطيب خاطرها يهدئ من حالها لا كرب على ابيك بعد اليوم انه قد حضر من ابيك ما ليس بتارك منه أحدا يعني الموت ولن يترك أحدا وسيأتيني ويأتيك كما أتى الأولين كما أتى إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام ثم قال لها مودعا الموافاة يوم القيامة يعني لئن طال بنا البقاء ثم حصل الفراق فإن الموافاة يوم القيامة نسأل الله عز وجل موافاتنا به عليه الصلاة والسلام عنده إنه جواد كريم نعم عن ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهم الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقه قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي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 فالامه ايضا حاضره بعدهم هذا المصاب الى يوم القيامه ولم تزل الامه تتسلى تتواسى وايضا تبرئ حرقه صدورها في مصاب ينزل بها بفقد الامه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن الحارث اخي جويريه له صحبه, له صحبة قال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 جويرية بنت الحارث ام المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته وارضا جعلها صدقه هذا هو جمله ما ترك من المال عليه الصلاه والسلام سلاحا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 ولا طلبها ولا سألها ولا حرص عليها ولو أراد لفعل والله ولو سأل الله لاعطاه أما كان ربك الذي ينزل عليه آيات من وحي السماء ينزل بها جبريل من فوق سبع سماوات بالله أما كان ربك قادرا ان ينزل له مع كل آية دينارا ودينارين أما كان ربك قادرا يرزقه في جوف بيته من الذهب والفضة ما يعيش به أوسع متع الحياة كلا لكن الله طوى الدنيا عن نبيه عليه الصلاه والسلام وزواها عنه والله فقلنا مرارا قولوا لكل من ضاقت به الحياه لا تأسى ضاقت قبلك بسيد البشر عليه الصلاه والسلام والله ما اقام لها وزنا ولا احتفل بها ولا حزن على ما فاته منها وها هو يموت عليه الصلاه والسلام ويترك سلاحا وبغله وقطعه ارض جعلها صدقه عليه الصلاه والسلام نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال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 واكرامهم واجب واعزازهم واجب ورفعهم عن مذله السؤال ومهانه الحياه ايضا واجب واما السبب الاخر فان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه تولى منصب رسول الله عليه الصلاه والسلام واصبح الخليفه والامام في الامه فبموجب امامته وخلافته ورعايته امور المسلمين سيكون مسؤولا عما كان مسؤولا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم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 في غير ما موضع سمعه اكثر من صحابي انه لا يترك مالا يكون ميراثا من بعدهم فعندما يتصرف ابو بكر في مال الخلافه في مال رسول الله عليه الصلاه والسلام فليس تعديا على حقوق آل البيت بل هو تطبيق بامر رسول الله عليه الصلاه والسلام الا فلا اسعد الله قلبا ابغض الصحابه ولا اقر الله عينا ظلت تنتقصهم او تحتقرهم او تؤذيهم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 أنها سمعت نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول لا نورث هذا عائشة وارثة يعني هي هي من, من زوجاته ولو كان هناك إرث لكان منها حظ رضي الله عنها لكنها تحكي ما سمعت قالت لا نورث ما تركنا فهو صدقه نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما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 دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحه وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر انشدكم بالذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقه فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصه طويله نعم باختصار ان القصه كما في الصحيح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 ليس يرويه عمر فقط بل عمر ويشهد لذلك عبد الرحمن وطلحه والزبير وسعد وسمعته قبل من روايه ابي هريره وقبله من روايه عائشه فاجتمعت روايات الصحابه على ان ماله صلى الله عليه وسلم من بعده لا يكون ارثا يتقاسمه الورثه بل صدقه واما ارثه فالعلم الذي خلفه ونور الشريعه الذي تركه للامه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والآمتي نعم تقول عائشة رضي الله عنها أيضا في الحديث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ما الذي ترك؟ ترك ما سمعت قبل قليل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 هذا الباب هو خاتمة المطاف وهو ايضا منتهى آمال المحبين رؤية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يا إخوة ما زال المؤمنون المحبون يعلقون الآمال شوقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصب أعينهم حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من اشد امتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود احدهم لو راني باهله وماله هل سابقت عبد الله لتحجز مقعدا في هذا الطريق من اشد امتي لي حبا ناس يكونون بعدي يعني مثلي ومثلك قال يود احدهم لو راني باهله وماله يود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 عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عن أبي هريرة رضي, عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثلني نعم هذه جمله من احاديث الصحابه ابن مسعود وابي هريره وابي مالك الاشجعي عن ابيه كلها, كلها تروي هذه الجمله من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي نعم من شرف من شرف وظفر برؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فانها رؤيا حق لان الشيطان لا يتمثل بصورته عليه الصلاه والسلام واما ما تراه من الاحياء والاموات فربما كانت تمثيلا من الشيطان انت ترى زوجتك انت ترى امك انت ترى اباك كل هذا قد يكون تصويرات شيطانيه واحلام اغغاث ياتي بها الشيطان فيروي لك مشهدا وتسمع قصه او حوارا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 فانها رؤيا خير وحق وهدايه يثبت الله بها قلوب بعض العباد ويزيد بها ثبات بعضهم وتكون فيها بشاره لبعضهم ويساق فيها خير عظيم وبالجمله فليس في رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام الا خير محض للعبد الذي يرى او لما يسمع من الكلام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 قال كليب بن شهاب بن احد رواه الحديث قال فحدثت به ابن عباس بحديث ابي هريره آني في المنام فقد راني فقلت قد رايته هذا الرجل يقول لابن عباس اني رايت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به الرجل هذا يتكلم مع ابن عباس يقول رايت النبي عليه الصلاه والسلام وشبهته بالحسن بن علي وحقا فان الحسن كان من أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس إنه كان يشبهه نعم في هذا تحقق الصحابة فإذا جاءهم آت فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام تثبتوا منه فسألوه ماذا رأيت فإذا أخبرهم بوصف صحيح منطبق على وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بشروه وهنأوه وثبتوه أنه رأى حقا نعم. عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إن إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه به فمن راني في النوم فقد راني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 جسمه ولحمه اسمر الى البياض اكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملات لحيته ما بين هذه الى هذه قد ملات نحره قال عوف ولا ادري ما كان من ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس لو رايته في اليقظه ما استطعت ان تنعته فوق هذا نعم نعت الرجل وهو يزيد الفارسي نعت ما رأى يعني وصف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 جسمه ولحمه اسمر إلى البياض يعني لم يكن أبيض أمهق ولا أسمر شديد السمرة عليه الصلاة والسلام بل هو إلى البياض أقرب وكان بياضه مشربا بحمرة كما مر بكم في أوائل الكتاب أكحل العينين يراه يحسبه من رآه مكتحلا وإنما كان أكحل العينين عليه الصلاة والسلام حسن الضحك جميل دوائر الوجه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 يشير الى دقه الوصف وصدقه نعم قال ابو قتاده قال ر... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني يعني في النوم فقد راى الحق عن انس بن مالك ان, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فقد رااني فان الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة نعم فالرؤية الصادقة جزء من الوحي كما قال جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة بمعنى أنها إلهام من الله وتتضمن معنى الوحي وأنها تقع صادقة لكنها ليست وحيا هي جزء من ستة وأربعين جزء وهي من المبشرات والرؤية الصادقة إنما تقع لأهل الصدق من المؤمنين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 ونؤمن انك خير الورى ومسك الحياه وخير الانام تفيض بحبك ارواحنا عليك الصلاه وعليك السلام نعم قال عبد الله بن المبارك اذا ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين دين, دين فانظروا عمن تاخذون دينكم ختم المصنف رحمه الله بهذين الاثرين عن ابن المبارك وابن سيرين اذا ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر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 ورحم الله الامام الالباني مختصر الكتاب ورحمنا الله عز وجل معهما برحمته الواسعه ورزقنا كما اتم علينا نعمه اتمام الكتاب ان يجعل من وراء ذلك حظا عظيما لحب النبي عليه الصلاه والسلام والتمسك بسنته والاستنان بهديه عليه الصلاه والسلام وان يكون هذا سبيلا الى رقي في الدين والايمان والعلم والهدى وان نكون من خيره عباد الله اتباعا للسنه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 واملأوا يومكم وصحيفتكم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين